ূরীুয়ুনী فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا সিংহুবসু উল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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون ওনল মু افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجه وهم بالآخرة هم كافرون